بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوقى إليه أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه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 قُرْآنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلَ لَهَا أَنْذَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا مَوَاسِمَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استعى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين أقضاه النسبة وسماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاز وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائك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 أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشج منهم قوة وكانوا في آيات لا يجحدون فأرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام إن حسات اللي نذقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا يصرون، وأما الثمود فهديناهم فاستحبوا الله والهداة فأخذت. صوائقة الأذان باللون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يستقون، ويوم يحشى أعزاء الله إلى النار فهم يزعون، حتى إذا ما جاء شَهِدَ عليهم سموم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدت ما لين قالوا أوفقنا الله الذي أوفق كل شيء وَهُوَ قَلَقٌ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا فِتَنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا كُفُوفُكُمْ وَلَا مَا الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من القاسرين فإن يصبروا فالناع مسوا وإن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 الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها داء الخلد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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكه فالا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه, وأبشروا بالجنة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 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى لَلَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَعْوِ الْحَسَنَةُ وَلَا الْسَّيِّئَةُ تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداعة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم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 هم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض قاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت ورغت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يغفون غلينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة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 تَزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ فَمِيدٌ مَا يُقَالُ لَكَ إلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَوْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَنُجَعِلَنَّ مُقْرْآنًا قرآنا أعجميا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ آياته أعجمي وعربي قل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وشفاء والذين لا في آذارهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 دعاء الخير وإمسه الشعور فيؤس قلوق ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرر أمسه لا يقولن هذا لي لا يقولن وما أظن الساعة قائمة ولا رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَلَنَا أَبْجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَظِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ إلى الله ثم كفروا به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أفوسهم حتى يتبين لهم أنه الحق